Oh. Uh... كذبين وإن قال إبراهيم لآبه وقومه إنني براء من ما تعبدون إلا الذي فطرني ف يَذْكِرِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عِكْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ مَن متع لريا ورحمة ربك خير عند المشرقين بعد المشرقين فبئس القرين أفلا تزمع الصم ما أو تذل العميا ثُمَّ سِقِّ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ Al-Mal'ak Rasul min qabulk berasulina, ajal min doni rohman alaati yubadu walakal. Assalamualaikum the أم آتيناه الكتابا من قبله Ooh. الدرجات اللي يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا Allah ثَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ لَمَّا مِنْ قَبْلِكَ مِرْسَلِينَ اجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى Tak Al-Fatihah دارني فإنه سيذين وجعلها كلمة غفريه ورحمه ربك وخي ثَمَّ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا do وقالوا لو شاء Jaga Allah kalimat yang baqiya dalam akibahnya, من القريتين عذين أهم يقسمون رحمة ربك رحل قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة نجعل ما وَتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِالْرْسُلِ مَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِمَةٍ يُعْبَدُونَ وَلَقَلَ أَرْسَلْنَا Rujun إِنَّهُ سَيَذْدِينُ وَجَعَلَهَا كَ قريَّة <تصفيق> وَرَبَّنَا أَفَنُغْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرُ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوْلِينَ وجع الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناث اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالهم طرني فانه سيذين وجعلها ك Kerjanya di قريه ورحمه ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلناهم عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحية إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولق وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك بالرسل ما أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقل أرسلنا رجون والذي خلق الأز ترفوه <تصفيق> قَالَ مُتَرَفُو فإنه سيذدين وجعلها كلمة باقية في عكبه لعلهم يرجعون بل متع وريا ورحمة ربك خير Terima kasih kerana مسودة وجهه مسودا وجهه مسودا Terima Jaga lah kalimat yang bakiya diakibhih, lalu houm yarjigon, are it وريا ورحمة ربك خير فإما نذهبن بك فإن فَاسْتَمِعْ لِلَّهِ وَاسْتَمِعْ لِلرَّسُولِ لَئِنْ نَشَطْتَ لَزِدْنَّكَ قُوَّةً وَلَأَثَبْنَّكَ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يُعْبَؤُونَ ولقل أغلق Rujun تدون وكذلك احسننا من قبل All right. سخريا ورحمة ربك خير يكفر بروح بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَن أُرسِلَ I'm